ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من دخلنا رف قد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادين الايمان ان امنوا بربكم فامننا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 لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب